أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل يمسح الرأس ثلاث مرات وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله. الإجابة على ذلك أن التثليث ورد في الأعضاء إلا الرأس فإنه المشروع فيه مرة واحدة لا. أحسن الله ليكم يقول بعض الناس يضع النظارات والهواتف فوق المصحف فما حكم ذلك تجنب ذلك لا شك أنه هو الأولى لا, لا يضع عليها لا, لا نظارة ولا ساعة ولا جوال ولا غير ذلك نعم صلى الله عليه وسلم يقول كيفية غسل الرجلين ثلاثة غسل الرجلين ثلاثا بصب الماء على الرجل اليمنى أولاً ثم باليد يدلك الرجل بحيث يعمم الماء بالدلك يعمم الماء بالدلك حتى يعم الرجل كاملة نعم حسناً الله ليكم يقول في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين بعد الوضوء هل فيه بيان لفعل بلال رضي الله تعالى عنه أعد أحسنت الله ليكم يقول هل في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين بعد الوضوء بيان لفعل بلال رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نعم حديث بلال وحديث عثمان كلها فيها دلالة على سنة الوضوء فيها دلالة على سنة الوضوء نعم أحس الله ليكم يقول وهل في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين يدخل فيه تدخل في صلاة الفجر أو الصلاوات السنن الراتبة وغير ذلك نعم أحس الله ليكم يقول في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين هل يدخل فيه صلاة الفجر والصلاة السنن الراتبة وغير ذلك نعم إذا توضأ وصلى ركعتين متنفلا نافلا مطلقة يكون أدى بذلك هذه السنة وإذا أيضا توضى وصلى تحية المسجد أو صلى الراتبه القبلية أيضا كل ذلك يتحقق به هذه السنة. حس الله عليكم يقول هل الاستنجاء من البول يكون بغسل الذكر مع الأنثيين أم الذكر فقط؟ لا هو في عند خروج البول يغسل الذكر لكن غسل الأنتين سبق مرة معنا في حديث علي أو قصة علي رضي الله عنه عند خروج المدي نعم أحسن الله إليكم ما هي الهيئة الصحيحة لسد الفرجة في الصلاة سد الفرجة في الصلاة بالتقارب بالتقارب يتقارب كل مصلي مع المصلي الآخر بهذا تسد الفرجة بحيث لا تجعل فرجة للشيطان لا يجعل مكانا فارغا بين المصليين بل يتقاربان وتسد الفرج نعم يقول بعض الناس يمسح على رقبته هل في ذلك دليل؟ لا أصل لذلك مسح الرقبة في الوضوء هذا ليس عليه دليل في صنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع. والتقرب إلى الله عز وجل إنما يكون بما شرع مما ثبت عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك